برب الفلق من شر مَا خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر مفاثات في الأوقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر العسوى سلخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سمع الله لمن حمد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن لك الحمد بكل نعمك التي أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو عامة أو خاص أو سر أو علانية بسط رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وكبت عدونا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على كلنا ولك الحمد بجميع المحامد اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا من بيده ملكو تكل شيء يا من يجير ولا يجار عليه نسألك saat-ı muzamakan an اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار وادخلنا الجنة دار القرار مع المصطفين الأخيار اللهم إنا نسألك رضاك على الجنة ونعوذ بك من سخطك والمار اللهم إنا نسألك عيش السعادة ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدواء ونعوذ بك اللهم من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم أحينا مسلمين وتعفنا مسلمين فالحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسل سخيمة صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا وتعفنا واجعل الفردوس الأعلى نزلنا اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك الأمين واجعلهم رحمة على رعاياهم يا أرحم الراحمين ووفق اللهم ولي أمرنا لما تحب وترضى اصيته لي للذين يتقون يا رب اصح لهدك اجعل عملهم في رضاك هي له البطانه الصالحه الناصحه التي تدعون على الخير وتدله عليه واصرف عنه يا ربي بطانه السوء اللهم وفقه للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك الأمين اللهم انصر به السنة والدين اللهم انصر به السنة والدين اللهم احفظ جيشنا اللهم نحفظ جيشنا واحفظ جنودنا على ثغور بلادنا اللهم احفظهم من ومن فوقهم ومن تحتهم احفظهم يا ربي من كيد الكائدين ومن خيانة المتربصين اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اوفقهم للحق والهدى اللهم اجنبهم للانحراف والضلال اللهم احفظهم من الشوات والشبهات احفظهم يا رب من طريق البغاة الفاجرين واهل العصيان الفاسقين واهل الجدعة المنهرفين اللهم أقر بهم علون والديهم وأوطانهم اللهم أهد نساء المسلمين جنبهن يا رب السفور والفجور اللهم أفقهن للهدى والعفاف يا ذا الجلال والإكرام اللهم أهد علماء المسلمين احفظهم واجمع كلمتهم على الحق المبين اللهم هداتا مهتدين اجمع بهم كلمة المسلمين أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمنا إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا واجعلنا وإياهم في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشاد آمنين اللهم لا تفرق جمعنا في مسجدنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مضرور اللهم وعلي الذي سئل منا سئل اللهم حقق لكل منا منام اللهم اعط كل الذي سئل منا سئل اللهم حقق لكل منا منام اللهم انا قد الليالي شهرنا انت قصير منا فارحم وتول أمرنا واقبل ما كان منا وتجاوز عن تفريطنا وتقصيرنا اللهم اختمنا شهر رمضان برضونا وقد جمعت فرقتنا وألفت بين قلوبنا وأصلحت حال رعاتنا ورعيتنا وجمعت كلمة المسلمين على الحق والهدى وجعلتهم من أهل العزة والنصرة والتمكين يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو أن اللهم إن لك في آخر ليلة من شهرنا هذا وهب جودك مطرودين وهب المسيئين منا للمحسنين وهب المسيئين منا للمحسنين وهب المسيئين منا للمحسنين اشف مرضانا ارحم موتانا اهد ضال اجبر كسرا يا سلام رجع غايدنا فرج يا رب همومنا استر يا سيدي استر علينا انصرنا واجعلنا في الآخرة من أهل الحسنى وزيادة ربنا سمعنا وأطعنا من قبلنا رجلنا ولا تحملنا سلم وزد وذلك على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام الحنفاء المصلحين وقدرة النبيين والصديقين نبينا محمد النبي المصطفى الأمين وأصحابه الأفاضل الأكرمين وخص منهم الصديق أبا بكر والفاروق عمر وذنورين عثمان وأب الحسنين علي للهمان وسائل العشرة المبشرين وآل البيت الطاهرين المطهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله, والحمد لله رب العالمين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله